كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُونَ بَرَاءَةً فِي الذُّنُوبِ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 يوم يسحبون في النَّارِ على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفونَ بَنَهَا وَبَنَ حَمِي آن فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ما تُكَذذِبَان وَلمَنْ خافَمَقامامَ رَبّهِ جََّتَان فَبأَي آلَ إَّكُماتُكَذذِبَان لَواتَ أَفْنان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 فِيهَِّ قاصِرَةُ الطَّرْفِي لَم يَطُمِثهَُّ إِسُ قَبَلَهُم وَل جَ فَبِأَي آلَ إَبِّكُ ماتُ كَذذِبَان كَأَنَّهَُّ اليَاقُوتُ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 فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُذَهَامَّتَانَ فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا عَيْنَانِنَا الضَّاخَتَانَ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 فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ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 فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأَنتُم شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ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 تزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ